الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مال في يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين الف, لامين ألف لام م الف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 آياتِ الذيرَ إِذ ذُكرِروا بَا خَُّ سُجَّدَ وَسَبَّح بِحَمدِ رَبِهِم وَهُم لا يَسْتَكبرِرون تَدجاف جُروبُهُم عَ الْ المضاج يدعونَ رربَّهُم خَْفَ وَقَمَعون وَمنَِّا رَسَقناَا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 ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا أوسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل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 أتى على الإنسان حيل من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أم شاه نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كحس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا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 وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِأَلْيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنْ سَاجٍ غَسْلَى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 وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرْ إِسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً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 الشَّهَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عذابا أليما الله أَلِيمًا